الذين آمنوا لا تحمل الله، يا أيها الذين آمنوا لا تحمل شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القنائد، ولا القنائد، ولا من البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا. وإذا حلنتم فاستأذوا ولا يجرم أنتم شنآنكم من أن صدتم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البرج والتقوا ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن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 وما أكد السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فزقا اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشاؤون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 فَكُلُّ مِنْ مَا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُ الله اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَمَاءُ حِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافعين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إِذَا قمتم إلى الصلاة فاغسبو أجوهكم وأيديكم إلى الموافد. فَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أو لمست نساء فلم تجدوا ما أنفت ينم فت ينم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعذلكم تشكرون وذكوا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسفكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهاداً بالقص ولا يجرم أنكم ولا يجرم أنكم شناء قوم على أن لا وأقرب للتقوى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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم مقوم اذ هم مقوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وعزقتهم وأغربت الله غضبا حسنا لا كفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنها. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضُهُم مِثَاقُهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتَيْنِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُمُ حَظًّا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 فنسوح الظم مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً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 عليكم إذ جعل فيكم أمياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يأت أحدا من العالمين يا قبل دخل الأضل مقدسة التي كتب الله لكم ولا تبتد ولا تبتد على أدباركم فتن قلب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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرط بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أبعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا لِطَغْوَاهُمْ دَنَاءً فَتُخْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَا لَئِنْ أَقْتَلَنَّكَ لَيُخْرِجَنَّكَ قَالَ أَرْضِنَا وَلَنَا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا فكأنما أحي الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مُوسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ لَصِيغًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّكَ لَصِيغًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ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 إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمون توعدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أزلنا التوراة فيها هدوءًا كم به النبیون الذين اسلموا الذين هادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بآيات ثمن وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا زَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُوَ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْفَ بِالْأَفْفِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ والأنف وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُحَ قِصَاصٌ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 فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك من الحق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 بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء ولا تتبع أهواء وحدهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 وَسَمُو بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْرُكُمْ حَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُمِّ قَوْمًا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لوم تلايم ذلك ثبّل الله يأتهما يشاء والله واسع عليم إن ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا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 إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طغيانا. وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق قبلي إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين يقتلون وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبَدَّلُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ بن مَرْيَمَ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 فَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَهٍ إلَّا إلَهُ وَاحِدٌ وَإِلَّا مِنْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أفلا إلَى اللَّهِ وَيَسْتَرْفِعُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ تَرَكْتَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 الخمر والمسير والأصناب والأزلام لدس من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه دع لكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقطع بينكم العداوة والبغضاء أفلخمر والمسير ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم تهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا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 ما حكم اللي يعلم الضمير يخافون بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلنه عذاب أليم يا أهل الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قَتَلَ من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما ثلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز وحللكم صيد البحر وطعمه متاعلكم وللسيارة وحُرم عليكم صيد البحر وحُرم عليكم صيد البر ما دون تُحُرمات واتقوا الله الذين إليه تحشرون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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسئكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفاه الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من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 لله والام رسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباء انا ولو كان اباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من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 او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتهم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله ان إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا ثمن فأخران فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكلا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 وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفحت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا, قالوا آمنا واشهد آمنا بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا ما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 من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين. قال الله إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا. فإنني